للفقرة المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله يبتغون فضلاً من الله ورضوانا ويشرون الله ورسوله أولئك وم الصادقون